وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَمْ ٱجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلْلَطِيفُ ٱلْخَبِيرُ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 أَمْ امنه ما في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولا قد كذب الذين من قد بهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِرُمْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ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 mâ ana nazîrun